خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدين دا يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيدٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نون وزد جر فدعا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا التقى الماء على امر قد قُدّ وحملناه على تندري بي اعيوننا جزاء لمن كنكفر ولقد تركنا تَكَفَى فَكَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ تَّفَهَّمِ كذبت عاد فكيف كان أنصر صرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَكَ لِتُذَكِّرَ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال ورح الصعود أُولْقِيَ لَكَ سَيَعْلَمُونَ وَدَمَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ